نهدوا إن زعمتم أنتم أولياء لله أولياء لله من دون الناس فتمن نؤل الموتى صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله علِيم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 وإذا رأوا تجارة أو لهول فاضطوا إلَيْهَا وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين